فَخُذْنَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَأُولَئِكَ على هُمْ لِذَكْرِهِ لَائِحُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِرَبِّكَ دَائِمُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فِي قَوْلِهِ ذَلِكَ أُولَئِكَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ وَهَذِهِ فِي دَلَالَةٍ عَلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ فِي الْحُلْمِ علم يُؤْجَرُ يؤذر على ذلك وهذا ليس من بل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي برض أحدكم صدقة قالوا وفي برض أحدكم صدقة فقالوا أو يأتي أحدها شعوته ويكون له فيها أجل وتكون صدقة قال نحمل رأيتم انجعلها في حرار فإذا هذا قاسر عكس عليكم السلام قال إلا على أزواجين أو ما ملكت أي منهم فإنهم غير منهم وملك اليمين ما, من ما, ما كان من غريمة في الحرب أو ما كان, ما كان بيعا ممن غريمها أيضا في الحرب فهذا المنفذ الأصيل له وهو أن يملكها أن تكون سهمة له في غنيمة أو, أو تكون هدية أو هبة أو تكون مباععة له في ذلك يعني امتلكها بشكل من أشكال هذه فهو له أن يجمعها بحكم ملك اليمين بحكم السيادة قال الذين هم بالزكاه يفعلون انهم بروج يحافظون الا على ازواجهن او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملمون وهنا الايه ايضا تبين لنا الفرق بين المنطوق والمفهوم فالمنطوق هنا هم غير ملمون عندما هم غير ملمون اذا اذا اتوا ما لهم وفتح لهم بابا فيهم في مشروعيه القضاء الوتر كما قال الله الجهد في علمك وما اعتبركم من الأنساء مثل ثلاثة وربع قال بما انتهى وراء ذلك فأولئك هم العدون فما انتهى وراء ذلك فأولئك هم العدون أي كل شيء وراء الزوجة وملك اليمين فهذا اعتبر تعدي وظهر وقد استدل العلماء بهذه الآية على حرمة الاستمناء لأن الاستمناء وليس هنا الزوجة وليس ملك اليمين فكل فعل ليس لزوجة أول ملك اليمين يكون حرم إنه قال فما ليبتغى وراء ذلك الإشارة عائدة على الأزواج وملك اليمين فأذي كما قلنا تبين لنا حرمة الاستمناء لسيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشع الشباب من استطاع منكم الباءة فلنت فملا اسقطاء قال فعالي صنف انه لو وجب ولم يذكر الاستثناء بغرض قال حنابلة فمن يتراورى ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لامانتين وعاتيهم رغم الذين قالوا والذين هم لامن في الامانات المذكور هنا في هذه بقى افياد الاث والذين هم لاماناتهم وهذا جمع والجمع المضاف يعم عمر الجمع هذا مهم جدا ان تعلم ان الجمع المضاف يا عمر قالوا هم لاماناتهم عائدين رغم ما هي الامانه هناك بل هي امانات ونقول المرض ان المر له امرتان المعامله بينه وبين الله معاملة بينه بين الاخرين معاملة بينه بينه بين بينه وبين الناس في معاملته بينه وبين الله رفد من أداة الأمان والأمانة التي خال فيها الله جلال فعله إنها أعرضنا الأمانة على السماعة الرد والجبال فأبينا أن يحملناها وأشخصنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جغلا هذه الأمانة هي أداء الصلاة وإداء الزكاة والصول من المضاد من استطاع إليه سبيل هذه الأمانة التي أرضها الله جلال فعلها من أباده وهي أيضا كلها بلالات وضحات فريات على قضية الكبرى او القضايا القديه الكبرى هي توحيد الله. قيام الصلاه واداء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت كله علامه امه تعيد الله جل جلاله هذا ما بين العبد وربه تعالى بين العبد وبين الاخرين من الودائع والقروض وغيرها ذلك من امانات البيع والرد بالعين كل ذلك امانات وجب وجب الوفاء بها والامين يعرف بالوفاء بالامانات وقد طلب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند مؤمن قريش وهو امر الله الهجره فامكث علي بن ابي طالب قال ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه علي بن ابي طالب ابقى علينا بطالب رضي الله عنه ورضاه مع هذه الامنات يردها لكن السؤال ما الامانة العدل مع نفسه ما هي الامانات التي مع العدل مع نفسه نعم شوه نفسه لا رفض انت أسعب هو لا مسؤال الآن ومسؤال بیا ګرم نوټو په ځواب کې في الأمانات أمانات العبد بينه من ربه هذه من أعظم الأمانات وهي تأديث الأمانة حقا الذي جعل الله الضاوى تلفع لها في السماوات الأرض والجبال فأبين أن يحملنا وحملنا الإنسان إن أطلنا ظلوم ونجه له هذه أعظم الأمانات أمنا الأمانات أيضا أداء الأمانة وإما تخفل من قوم الخيانه تبين إليهم على شبه الأمانات أن أنك تؤدي الأمانة في من بينك و بين الناس من الأمانات لا داع وغير ذلك امناء امانات امان بينه وبين وبين اهل الكفر ان كان قد ائتمنهم او اتمنه على شيء فلو ادنى يؤدي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ادم الامانه من ائتمنك وكانت اخونك النبي صلى الله عليه وسلم لما اعطى العهد حذيفه النيمان وابوه ايضا اللي اهل مكه العاد المقاتله مع النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته وهو حجه لكل الناس وللمقاتلين جاءوا الى النبي في قصه اي في الصبح اذهب لا قال قال نفي لهم بعديم ونستعين الله عليه نفي لهم بعديم ونستعين الله جزئت قلت بانه وجب على الانسان ان يدي الامانه ولو كان مكتم كافرا قال ادي الامانه لمن ائتمك ولا تخلن قال ولا تخلن ليس متصلين الخيالات اما الامانات فانعدم منها او من نفسه نعم حل ممتاز ممتازة. نعم انت نعم من امانه نفسي انه لا اتصرف في ملك غيري انا اصلا تكون بينه وبين الله رجاله نعم نعم هناك بينه وبين الناس يعني يكون صادقا معها لانه بصدقي معها ينجيها بصدقي معها ينجيها والا فلهلاك ما يكون من من فالنار اقرب من من شواطئ النعيم كما ان جنة ذلك قال الى على او ما ملكت ايمانهم ناروك منتذر الصوره قال الازدين هم بالزكاه يفعلون والذين هم بالخروج يحذرون الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم فانهم غير مرون فانهم غير فَامْتَرَوا وَأَذَارَ فَوْلَاتٌ وَأَعَدُوا وَلَدَيْنَهُمُ الأَمَانَةُ وَالْعَادُ رَاؤُد وَالَّذِينَ هُمْ لَأَمَانَتِهِمْ وَعَادِينَ رَاؤُد <تصفيق> <تصفيق> قَالُوا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ نعم وقال مشاء سلم ان والذين هم على صلاتهم محفظون ولهم وارثون الذين يرثون في الرؤساء فيها خالص قالوا اديهم الامانتين معاديم فرعون والوفاء بالعهد والوفاء ايضا اداء الامانه من أعظم خلال المؤمنين الوفاء بالعهد والعهود وايضا اداء الامانات من أعظم خلال وصفات وسمات الايمان والذين هم امانتين معاديم فرعون والذين هم على صلاتين يحبون وهذا أيضا من هذا الأمان لكن ننظر هنا قالوا والذين هم, والذين هم على صلواتهم يحفظون هذه لأن الصلاة هي أعظم, أعظم أركان هذه قرأت الكثير وعاصم أبو عمر بن عامر صلواتهم على الجمعي وقرأ حمزة ولكساي صلاتهم على التوحيد وحقا نقول بأن في قوله إذا لفعلها لأنهما على صلواتهم, على صلواتهم سواء الصلوات أو الثانية فإنها تعم تعم كل الصلوات لأنه قال على صلواته فهذا جمع المضافع وأيضا المضافع فعم خمس صلوات في اليوم والليل إذن قال يحفظوا من المحافظة يدأتا أن يؤديها, يؤديها على وليها فما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل من أتم ما أتى لها من أحسن ودوءهن وركوعهن وخشوع منه كان له عند الله جل فعلا عهد أن يدخله الجنة قال على صلواته محفظه والمحفظ على الصلاة أيضا أنها شعيرة من شعائر الإسلام فلابد أن ينظر تقظيمها وأن يصليها في المسجد لا سيما وأنها حكر ولمدكم عنده جماعة لتعظيم شعائر الله جل فعلا والاتمام أيضا بالأدانة أنهم شعائر الله جل فعلا وذين على صلواتهم يحفظون أدوناها في وقتها وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن سعود سأتئمراء ويأخذون الصلاة عن وقتها فقال يا الله أصلي لنفسي ثم أصلي معهم قال وتسأل عن هذا نعم دين راو قادم راو على صلواتهم حافظون اولئك هم الورثه الذين يرثون في الجنه فيها خالدون قال اولئك هم الورثون ولكم الورثون الذين يدسون اهل الكفر لان الله تعالى جعل, جعل الجنه للجميع حق ورذلك لما يؤتى بالمرء في قبره ويكون منافقا كفرا اعوذ بالله من يفتح له بعد ما يقول ها, ها لا أدري فإضرب ثم يفتح له بابا من النار بابا من الجنة يفتح له ابتداء بابا من الجنة يفتح له بابا من الجنة فإنظر في, في هذا الباب فإنقال له هذا مكانك إن كنت قد تعترب بكاه فما دمت قد عصيت فيريه من من النار المؤمن عكسا انطلق في الإجابة فيفتح له باب من النار فيقال هذا هذا مكانك ان كنت عصيتا لكن انت طاعتا فهنا تكون الغرابه بانه المؤمن الله تعالى يعطيه ارضا ما كان للكافر فهذا كله عطار تفاوت الدرجات أيضا فالغالق قال أولئك هم الوارثون قال أولئك ونوارثون الذين يارثون الفردوسة ونفيها قالدون يارثون الفردوس والفردوس الأعلى محل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين يارثون الفردوسة واستحقاقهم إلى سيلها سا سا السيل على هذا الطريق الذي يصل نهايته إلى الفردوس هو تحقيق التوحيد وتحقيق ذلك بالصلاة والجوائح الذين هم مردا ما... والذين هم, هم والذين في صلاتهم خشوعا الذين هم عند ربهم راضون الذين فرجو حادثهم الى في خارج قولي ولذين هم لامانه ايام عاديهم الرقوم هم على صلاتهم يحافظون هؤلاء هم الوارثون الذين يرثون في الدوثار هم فيها خالدون ايضا الاط ناخذ ناخذ لان الغرب يكونوا من أمكانة أهل الكفر لأن الله جعلت عليه خلق النار جميع خاصة وخلق الجنة جميع خاصة ثم قصمهم فريقين فأهل الجنة يأثون أهل النار في أماكن وأهل النار يأثون الجنة في أماكن أدي قد تكون لهم إن كانوا قد كفروا بالله جلّا وانشهد في أورا أولاكم الوارثون الذين يارثونها في الدوشة ونفيها خاليون والفردوشة هي أعلى درجات الجنة أواصل الجنة أعلى درجات الجنة حفظ الايمان اداء الامانات حفظ الايمان اداء الامانات على الصلوات سبيل الجنان جنات الدرجات جنات الدرجات زي بكره في الجندس عندما تختلط بالجوارح البدن تكون روحان ایتر کون افتن ایتر کون روحان منهم في القاعدة قصرية يولم العموم وأن أخوة السياق فيها منمح أن تشويقا زيادة همة المكلفين نعم جزاك الله خير أحسن الله ليك هلأ جمع الأخوارات المرض مقام الوجوب فإن قرار المكلف قلبا وصدقتها جوائحه حملا ونطاقت نفسه فكان جاء التصريح هنا امتناناً من الكريم المفاحق الحقيقي الذي هو ثمرت إيمانهم قال عن عمل أسطول خلية ممتاز؟ ممتاز يا بيك سورة جزاك الله خليم الجواح الأمريك والإنسان غمّ النفس في أبعد ما تكون أن تحتض الرأس و بطن هذه هلادي الأمانات بني عبد النفسي؟ نعم ممتاز ممتاز يا سنة تاج الوخار ممتاز كلام جاهد جدي طيب اذا ننتقل الى الفترة مع المهزح مزدنا مع المساقات مزدنا مع المهزة.